شيء واحد بس افكر فيه يمه واذا الحال ما هو زين الشيء ابنا الفقر يوش فيها راضين بأحوالنا وراضين بالجسمها والها الناس لو ما هم بدارين بظروفنا اللي نعانيها ومن له تصوم عين وتصلي طفلتك ما حيوب ناسيها هذه عيوب إن كان ترضيك خذيها بس أنتي أرجوك لا تبكين هاتي دموعك ونبكين صدقوني كفالة الفقير سعادة صدقوني كفالة الفقير سعادة